أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة والسلام مع أن الموجود منهم وقت نزولها واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأكل من الطيبات وهي الحلال الذي لا شبهة فيه على التحقيق وأن يعمل العمل الصالح وذلك يدل على أن الأكل من الحلال له أثر في العمل الصالح وهو كذلك وهذا الذي أمر به الرسل في هذه الآية الكريمة أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي خير الأمم وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون والآية تدل على أن كل رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال والعمل الصالح وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال معروف وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس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 كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنا يستجاب له وهو يدل دلالة واضحة أن دعاءه الذي هو من أعظم القرب لم ينفعه لأنه لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه ولم يركب منه قوله تعالى وأن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون قد أوضحنا معنى هاتين الآيتين وفسرنا ما يحتاج منهما إلى تفسير وبينا الآيات الموضحة لمعناهما في سورة الأنبياء في الكلام على قوله إن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وبينا المراد بالأمة مع بعض الشواهد العربية وبينا جميع معاني الأمة في القرآن في أول سورة هود في الكلام على قوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الآية فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذر الكفار أي يتركهم في غمرتهم إلى حين أي وقت معين عند الله والظاهر أنه وقت قضاء اجالهم بقتل أو موت وصيرورتهم إلى ما هم صائرون إليه بعد الموت من العذاب البرزخي والأخروي وكون المراد بالحين المذكور وقت قتلهم أو موتهم ذكره الزمخشري عن علي رضي الله عنه بغير سند وأقوال أهل العلم في معنى غمرتهم راجعة إلى شيء واحد كقول الكلبي في غمرتهم أي جهالتهم وقول ابن بحر في حيرتهم وقول ابن سلام في غفلتهم وقول بعضهم في ضلالتهم فمعنى كل هذه الأقوال واحد وهو أنه أمره ان يتركهم فيما هم فيه من الكفر والضلال والغي والمعاصي قال الزمخشري الغمره الماء الذي يغمر القامه فضربت مثلا لما هم مغمورون فيه من جهلهم وعمايتهم أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل قال ذو الرمة ليالي الله يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب. وصيغة الأمر في قوله فذرهم في غمرتهم للتهديد وقد تقرر في فن الأصول في مبحث الأمر وفي فن المعاني في مبحث الإنشاء أن من المعاني التي تأتي لها صيغة تفعل التهديد وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء موضحا في مواضع أخر كقوله ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقوله تعالى فمهل الكافرين امهلهم رويدا وقوله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار وقوله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار وقد اوضحنا الايات الداله على هذا المعنى في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل الآية وتكلمنا هناك على لفظ ذرهم أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر يعقبه